ها ها ها بلنبارك بلنبارك سعاده حلت بداره يا معريس يا حلو المنظر يا من وجهك قمر وزفار قلبنا لاجلك استبشار وغنينا يا رب يا ظبلم بارك بالنبار يا الله يا الكريما اصلاك مع المحبوبه مشاملاك شكر صالمين بعد حفلك قبل ما تيسرح أفكارك يالله بالمبارك بالمبارك يالله سعادة حلت بدارك يالله قلب قاسي قلب ليلة يالله بطعال في فيها اللا لا يلا لاج لهم شي لو كل شاله يلا جميله وفي معت المحفل يلا يحق لا لا يتدلل يا نصف ديننا الحنيف اكمل هزالك دار وكدارك يا الله, الله بالنباء يحق فرحة يا هيك لا كفار يا غالي ومن ما تخجل يا اجتمعت بحبك الاول ونار طفت نار باللمبات شرح صدرك الباس يا الله وتملي الباسمك الفخرك يا الله صفوت دهرك يا غالي وي الفرح زار بالنبارك بالنبالا يا سعاده حلت بداره يا العطره يا احباب احيوا السهره ذكرهم كل جرح يبرى وبكي الحاف لا تتبارك يا الشاعر السيد عدنان شرف آل